ولا فيك الذين لعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا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 فصَدَّ عَنْهُ وكفَى بجَهَنَّمَ مَسْكَرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سنخليهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها اجواج مطهره وَنُؤَخِلُهُمْ ظِلَّهُ ظَلِيلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ ما يعذبكم به ان الله نعمه ما يعذبكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا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 ذالك خير واحسن تاويلا